قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 وَبَدَّلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِم مَّكَسِبَهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا تَضَرُّعًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مِّنَّا قَال إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَهُ مِن قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن مَا أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون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 بلى قد جاءتك آياتي بِهَا بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة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 وَلاقد أُحيي إليك وَإ الذيينَ منن قبللك لاإن أشكت يحبط الن عملكَ وَلا تتكون الن منن الخاصِرين بللهه فعبد وَك من الشكررين وما قدر الله حّ قدره والأررضُ جميع قضة يوم القياام والسماوةُ مضياتة بمين.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 حتى إ ج أوهَا فُتِحَ أَبُابُهَا وَقالَا لَم خَزَنَتُهاَاأَلَلمْ يأتِكُمْ رُسُنُم مِنْكُمْ ييتُْونَ عَلَكُم آيات رَّكم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 حتى إلَ جاءُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوابهَا وَقَالَ لَهُ خَزَنَتُها وَقَا لَهُ خَزَنَتُهَا َسلامٌ عَلَْبُ طِبِتم فَدُخُلُهَا خالدينين وَقالوا الحَمْدُِ اللهِ الذي صَدقَناَا وَوعدَهُ وَأَْرَثََ الْ الأرضَنَةَ بَوء مِنْ الجَّةِحيَثَُ شاء فَنِعْمَأَجرُ العامِلين. وت الملاائكَ ت ح فيينَ منِ حول العج يوسبحونَ ببحمدِ رم ووقط بين بالحق وَقيل الحمد لللهه رّ العالمين بسم اللهم آمامين كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير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 لا يغفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار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 قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم.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 يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلر الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم بهاد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 ليكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولاء فألا إك ييدخون الجَّ يرزق فيها بوير حس.